ونجند الوجدان والفكرا بدمائنا سنلون الفجرا ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجراء بكفاحنا سنحول المجرا بجهادنا سنفتت الصخرا ونمزق الطاغوت والكفرا